Thank <laughs> you. يا مفارق لي ناسي يا مضيع على الأماس يا مفارق لي يا مضيع على الأماس إن علي وحسي بيا إن علي وحسي بيا إن علي وحسي بيا قبل مزيد المأس يا مفارق لي ناسي مره أرجع علي تاني وملبي قلبك حناني واشتل الأطراح في دربي ينبو تلوت والأماني واشتل الأطراح في دربي ينبو تلوت والأماني الفؤاد إنه يهدد غيرها Låt få att det blir det mer här. Må hoppetan inte låta. Ja, kärlek är pin på mig och mänskap är pin på vårt. Ja, زملادا زي برا أطفل بدون مال أذاهل زملادا زي برا أطفل بدون مال أذاهل زي سحابة عين سال تحمل الخير والبشائر زي سحابة عين سال تحمل الخير والبشا حيثون بريده ما بيلعب بالمشاعر يا ليالي يا ليالي اللي يحب زول بايده ما بيلعب بالمشاعر يا حبيب صفي جنبك للجميل ما كان فنان يا مصاريف ليناسي يا مفارق لي ناسي يا مضيعت الاماس يا مفارق لي ناسي يا مضيعت الاماس إن عليا وحسي يا إن عليا وحسي يا عليا وحسي يا مزيد المس